بوك تو ستّان نو سبعة وتسعون سبعة وتسعون وبهان باي او بي ادوات الوصل اربعة ادوات الوصل اربعة جاري تي وي چالو هوتا تاريهي تو جوبي جيلا لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا زري وشير झाला होता तरीही तो थोडा वेळ थांबला لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا जरी आम्ही भेट ठरवली होती तरीही तो आला नाही कुन्ना चालू होता तरीही तो झोपी गेला लकतकन तिलफिझन व माझा लन तिलफिझन मफतूहन ومع ذلك نام وشير झाला होता तरीही तो थोडा वेळ थांबला لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا ام هي भेट ठरवली होती तरीही तो आला नाही لقد توعدنا ومع ذلك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 रस्ता निसरडा आहे तरीही तो गाडी वेगात चालवतो बिसुरा दारू प्यायलेला आहे तरीही तो त्याची सायकल चालवत आहे मा अन्नहू सकरान इलाहूर अन्न कबूदर राजा मा अन्नहु सकरान إلى أنه يركب دراجة. پروانا نسو نہیں تو گاڑی चालवतो. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. رستا निसरडा असु नहीं तो गाडी वेगात चालवतो. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره دارو بيليلا اسوني تو موتورسايكل चालतो انه سكران ومع ذلك يركب الدراجه انه سكران ومع ذلك يركب الدراجه तिने महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण घेतले आहे तरीही तिला नोकरी मिळत नाही वेदना होत आहेत तरीही ती डॉक्टर कडे जात नाही إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام تيشا كڑي پايسة ناحت تريح تي گاڑي خرده کرتے إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود تنه مها وديالين اتشي شكشن گيت لیاهي तरीही तिला नोकरी मिळत नाही انها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه انها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه वेदना होत आहेत तरीही ती डॉक्टरकडे जात नाही عندها الام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب عندها الام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب تيكاकडे पैसे नाहीत तरीही ती गाडी खरेदी करते ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سياره